بالجملة ولهذا الشيخ رحمه الله مثلا في غير موطن يرد على الفلاسفة الذين يقولون أن يعني كمال النفس بالعلم يقول كمال النفس بالعلم فحسب الشيخ يرد هذا كلامه غير صحيح ليس مجرد المعرفة وأن العلم يعني يحصل به الكمال بل لا بد من إيش لا بد من العمل لا بد من العمل ولما الشيخ يقول عمل ما هو امل جوارح فحس لا هناك عمل افيد من اللي عمل قلب عمل تجد ان هذا من ضلالهم انهم جعلوا السعادة في مجرد العلم والمعرفة مبين الشيخ رحمه الله أن ان مثلا الجاهبيه قالوا ان اللي ما هو ايش اللي هو المعرفه وهذا يعني هذا المقال الشريعه يعتبر اشد مقاله في, في في في في الايمان والامام أحمد وأبو عبيد كلهم يكفرون الجهمية لما قال من الإيمان هو المعرفة هم في الحقيقة أسوأ الفلاسفة هم أسوأ من الجهمية نعم يقول الشيخ رحمه الله ليس كما من نفس العلم كما زعم الفلاسفة والجهمية وقال أيضا في موضع آخر ليست السعادة بالعلم في حسب ليست السعادة بالعلم في حسب هذا احتفى به الشيخ بالذات الصغدية في الجزء الثاني 33 و 200 وأيضا الجزء الثاني 66 و 200 و في الدرء أن الجزء الثالث 74 و 200 وفي الردع المنطقيين صفحة 44 و 100 و, و, و يعني و في وقرر في جامع المسائل أن القوة العلمية هي فيها القوه والان هي الهداه والقوه العمليه هي, هي الرشد ولهذا وصف الخلفاء الاربعه بايش كما في حديث الارباب عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين المهديين فهم جمعوا كمال, كمال العلم وكمال ايش العمل فالرشد هو كمال القوه العملية و والهدى كمال القوة العلمية الهدى ضده الضلال والرش ضده الغي كما تعرف هذا لما تنظر التقريرات الشيخ يعني معلم كما قال العلماء من المدهبي كأن العلم بين عينين يعني يأتي لك بأحاديث يأتي لك تقريرات تقعيدات وكلها تتسق في هذا المقام وفي هذا السياق الكلام عن كمال القوة العلمية هذا في جامع مسائل الخامس 83 ومئاته هنا قال رحم الله وما كان حقا نافع الفطره فحبته ومؤلف لي وذلك هو المعروض ما كان باطلا مزدوما كذبت بالفطره وضض لا لما يقول الباطل الباطل يعني يقول تكذبه الفطره وتم التكليب أي هو ايش اي قوه القوه العلميه والمو القوه ايش الحق والصواب والصدق والافاش والعدل هذا تصدق به الفطر هذه القوه العلمية وتحبه وتنصره وهذا هو القوه العمليه بعده يعني ذكر الحديث ده بسلم اصدق اسمه حارث وهمام وهذا الحديث يعني ايضا يعني اورد الشيخ المواظب متعدده منها ما مربنا في التدمرية وهذا حديث اخرجه بداود و فهو نفس الحديث التسق مع التقنة السابقة فكل انسان عنده قوة علمية وقوة عملية ولهذا الحديث طال عن معناه حارث همام أي متحرك بالإرادة متحرك بالإرادة حارث الحارث هو القسب والحركة والسعيد وهمام يعني عنده هم وهو ما يتعلق بالشعور وبالعلم والخبر يعني أصدق ما يعني يوصف به أي انسان مؤمن ولا أو كافر بر أو فاجر أنه يش حارث يش حارث, يش حارث همام ونبه الشيخ رحمه الله في, في, في المجموع قال أن المقامات الحريري المقامات هذه الأدبية أنه جعل هذه مقامات يعني يخبر صاحبه عن نسانه أنه أنه الحارث ابن همام فكل انسان ينطبق عليه أنه, أنه حارث وبهذا بل هو ينطبق على شخص الحارث بن همام في, في في في نفس الوقت قال الشيخ رحمه الله ولهذا وضع الحريري مقامات على لسان الحارث بن همام هذا الوصف على كل أحد لنصف قي هذا الوصف على كل احد <تصفيق> يعني الشيخ تحدث عنها عن حارثهم كلنا نربنا في التنمورية وأيضا في أرسات العبودية صفحة 6 ومئة والإيمان في أول صفحة 22 ومطن متعددة يعني الشيخ كرر هذا كثيرا رحمة الله عليه قال عندك هنا وقد يعلم أن هذا الشيء يضره ويفعله الأصل أن الشخص الذي علم الحق ماذا يعني يعمل. يعلم يعلم ويعلم واذا علم الباطل يجتنب ويترك لكن حال العكس قد يعلم الحق ويتركه وقد يعلم الباطل ان هذا باطل وان هذا يعني يعني ضلال او هذا اضيان ومع ذلك يفعله فهنا قال عندك هنا وقد يعلم ان هذا شيء يضره ويفعله ويعلم انه ينفعه ويتركه لان ذلك العلم اعرضه ما في نفسه من طلب لذة اخرى او دفع الام من اخر هنا لما نسامذ لا يكون هذا ضلال ويختار ضلال او هذا حق ويعرض عنه هو لما تنظر ايه هو صانه عنده علم علم الحق لكن لم يعمل به او علم ان هذا باطل وسلكه هو يعني لا هنا الخلل في ان قول ولا في قول عملي هنا القول العملية لكن أيضا كما بين الشيخ رحمه الله انه أيضا هو فيه فيه في خلل في القول العلميه لان لو كان لو كان علمه تاما لو كان علمه عن يقين لما ايش لما يعني فاء فعل ذلك ولذلك الشيخ رحمه الله لما تحدث عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي جاء به لا يزل مؤمن فهذا الزنا من القبائح ومن القادرات وكون الشخص يفعله يعني يفعل هذه القادرات هو إما يعني كما بيّر الشيخ إما بسبب ضعف التصديق إنها القوة العلمية وإما بسبب ضعفه القوة العملية لو كان يعني فعلا يعني عنده تصديق تكام ويقين لما قارف ذلك أيضا هناك ضعف القوة العملية لو كانت آه يعني آه إرادته آه ومحبته آه كما يجب هو يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله لو كانت محبته لما يحبه الله ثامة لما, لما فعل ذلك ذكر ذلك رحمه الله في جامع الرسائل طيب عندنا ذكر عندك ما قالت العالي رحمه الله قال سألت أصحابه السلام إن عبد قال فقال الصحابة كل من حفظ الله فهو جاهل هنا لما قال كل من عصى الله فهو جاهل هنا واضح ان المراد بالجهل هنا ليس هو هنا في هذا السياق وبهذا الاطلاق هو ليس ضد العلم هنا لو كان الشخص جاهلا لا يعلم لا كان ايش ربما كان ربما كان معذورا لكن هنا هو ما عصى الله تعالى لما قال كل من عصى الله فهو جاهل نعم هو لو كان العلم لا وباسماؤه وصفاته بعقوبته لو كان العلم آآ تاما آآ ويقيلا لمش لما فعل هذه المعصية ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في, في كتاب الإيمان لما ذكر هذه ذكر سر بالعالي قال لما قال كل من عفره وجاهل كما من الصحابة قال لنقص خوفه لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله لم يعصر <تصفيق> طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة وقال أيضا رحمه الله في كتاب الإيمان يقال لمن لم يعمل بعلمه أنه جه يعني عنده علم لكنه ما عمل به قال عنه أنه جه لأن هذا العلم لو كان تاما لا إيش لا أوجب ماذا لا أوجب العمل فيتنبع لهذا أمر فإذا الآن كون الشخص مثلا لا يعمل بإلمه ولا تخلى في العلم نعم خلى ما نقوله ما علم لكن يقول هذا العلم ليس, إيش ليس تأمل ليس تأمل فصار عنده خلل من جهة العلم وأيضا خلل من جهة شرق العمل مثل ما قلنا في تحيض روية قلنا يقرب روية ثم تجد ينكر تحيض له الذي يتعلق بالطلب هنا الخلل أيضا إيش أنه إيش لو أقرب روية كما يجب إنهم لا إيش فإن هذا يستلزم توحيد الإلهية وهذه حل الاشكال الذي اوردها في القيم واجاب عن لما اطرح في قضيه هل العلم يستلزم الاراده هل العلم يستلزم الاراده اللي هو يعني الاراده فذكر قول الفريقين انه واطن بعض يقول لا العلم يستلزم الاراده وبعض يقول لا ما يستلزم قد تجد عالم يكون فاجر صلى الله عليه بجواب يعني يعني به يعني تجتمع الادله ويصالح كل فريق عن أن العلم يستلزم الاهتداء والمراد انه يستلزم الهدا لكن يتخلف عنه الاهتداء ليش لوجود مانع او تخلف شرط اما ان العلم يستلزم الاهتداء بمعنى انه علم لا ينفك انه يهدا فالا قيل أن العلم يستلزم الهدا اذا اريد به العلم يحصل به الهدا يحصل به لكن قد يتخلف العمل وتتخلف القوه العملية لوجود مانع او تخل الشر فنعم أما يظن الشخص منذ, منذ أن يعلم سيكون عاملا وأنه لم تكاك بين العلم والعمل بأي حال نحوه فهذا الذي يعني محل رد ومحل رف والله أعلم طيب فتفضل يا شيخ عفوا كلام شيخ السلام تجدونه في كتاب الإيمان صفحة 18 وفي أيضا فتاة الرابع عشر 90 ومعتي لهم الأول 27 رحمه كل ذكر اثر ابي عاليه الذي هو بين يدينا طيب تفضل وإذا كان الإنسان لا يتحرك إلا راجيا وإن كان راهبا خائفا لم يسع الا في النجات ولم يهرب إلا من الخوف الرجاء لا يكون إلا بما يلقى في نفسه من اللقاء لا يكون الا بما يلقى في نفسه من الاعاده بالخير الذي هو طلب المحبوب أو فوات المطلوب فكل بني آدم له اعتقاد في تصديق بشيء وتكذيب بشيء وله قصد وإرادة لما يرجوه مما هو عنده محبوب ممكن الوصول إليه أو لوجود المحبوب عنده أو لدفع المفروح عنه والله خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بأمله فإذا كذب بالحق فلم يصدق به ولم يرجو الخير فيقصده ويعمل له كان خاسرا بترك تصديق الحق وطلب الخير فكيف إذا كذب بالحق وكره إرادة الخير فكيف إذا صدق بالباطل وأراد الشطة فذكر عبد الله بن سعود أن لفل لآدم لمة من الملك ولمة من الشيطان فلمة الملك تصديق بالحب وهو ما كان من غير جنس الاعتقاد الفاسد ولمة الشيطان هو تكذيب بالحب وإعاد بالشر وهو ما كان من جنس إرادة الشر وظن وجوده إما مع رجائه إن كان مع هوى نفس وإما مع خوفه إن كان غير محبوب لها وكل من الرجاء والخوف مستلزم للآخر فمدأ العلم بالحق والإرادة الصالحة من لمة الملك ومدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة الشيطان قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا وقال تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه وقال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم والشيطان وسواس الخناس إذا ذكر العبد ربه خنس فإذا غفل عن ذكره وسوس هذا كان ترك ذكر الله سببا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب ومن ذكر الله تعالى تلاوس كتابه وفهمه ومذاكرة العلم سما قال معاذ بن جبل ومذاكرته تسبيح وقد طيب أفهم كان... هذه المقطعة تتم لما قبله لما قال وإذا كانت لا تحركوا لراجيا نعم هنا ذكر قضية الرجاء والخوف وذكر في آخر المقطع ما بينه ومن التلازم قال لك الأخير وكل من الرجاء والخوف مستلزم للآخر هذا قرر الشيخ رحمه الله في مواطن متعددة يقول رحمه الله الخوف مستلزم للرجاء والعكس يعني أحدهما يستلزم الآخر ثم ذكر ما قال لما محمد قال يعني ينبغي أن يكون خوف العبد ورجاؤه سواء هكذا إجاع النسائل الثامن الثمانية <تصفيق> وعشرين وقال أيضا في مطل آخر الخوف من الله يستلزم العلم به فالعلم به يستلزم خشيته وخشيته تستلزم طاعده هذا الكلام أقرأ ما يكون من كلام عن قوة العلمية والقوة إيش؟ لا لا لا لا لا لا العملية يقول الخوف من الله يستلزم يحظى الخوف الآن الخوف هذا علم العمل لما قال الخوف من الله يستلزم العلم به الخوف عمل. عمل قلبي عمل قلوب والشيخ يسمى المحركة القلوب له الحب والخوف الرجاع لما يقول الخوف من الله يستلزم العلم به كما أن الخوف و الرجاع بينهم تنازم أيضا ما مر بنا أنسي أيضا تنازم بين القوة العلمية والقوة العملية قال الخوف من الله يستلزم العلم به والعلم به خشيه خشية القوة العلمية تستلزم قوة العملية إلى أن قال وخشيته تستلزم طاعته هذا في الإيمان صفحة 21 وقال أيضا رحمه الله من عرف الله أحبه عرف الله أنه قوة العلمية أحبه وكذلك عامة العلم لا بد أن يتبعه أثر ما في العلم من حبه إذا الإنسان يشتغل بعلم فهذا يستلزم العمل ومنه حب الله تعالى المقصود أن العلم كما يحبر الشيخ يتبعه الحال أو يتبعه العمل لما يقول الشيخ الحال هو الأعمال القلبية يسميه الشيخ الأحوال كما هو عنده أرباب السنوخ موبر تأييم قرر هذا المعنى في الجواب الكافي وفي قواة النهفان بقي عندنا هنا لما قال مبدع العلم الحق والإرادة الصالحة من كما الملكة العلم الحق وهو القوة العلمية والإرادة الصالحة وهو القوة العملية هذا هنا لما ذكر آية إنما ذلك الشيطان يخوذ أولياء قال يخوذكم هذا القول الذي يقول شيخنا هو الأظهر ذكر قولا آخر يعد قول صحيح لكن هذا هو الأظهر القول الآخر أن المراد إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه المنافقين يخوف أولياءه المنافقين هذا القول الآخر والشيق انتصر وقال هذا القول الذي هو عندنا الآن أظهر من القول للآخر فقال تعال انما ذلك الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم أنتم يا معشر المؤمنين بأولياء ويشهد لهذا السياق لما قال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم به ذكر هذا رحمه الله في المجموعة مجموعة الفتاة الأول ستة وخمسين. هنا لما قال فلهذا كان ترك ذكر الله سببا ومبدأ لزول اعتقاد بأرض طبعا سيتحدث الشيخ بعد حتى الآن لما يذكر الشيخ الذكر هو يقول لك الذكر يقول النظر النظر اللي هو القوة العلمية سيتحدث عن النظر الشرعي والنظر البدعي والذكر هنا ما يتعلق بالقوة العملية فتجد مثلا أرباب السلوك اعتنوا بيش بالذكر وأرباب الكلام اعتنوا بيش بالنظر والواجه هو أن يؤخذ النظر الشرعي النظر الشرعي كما سهموا بنا وأيضا يؤخذ بيش بالاراده الشرعيه او ذكر ايش الشرعي لانه في كما تعرفون هذا الامر الاخر الشيخ قال عندك من, من ذكر الله تعالى في نواس كتابه ومذاكره العلم فالشيخ رحمه الله لما يتحدث عن الذكر فالذكر ليس هو فقط الاوراد المعهوده كصباح ومساء والحواذاك لا الذكر عمم ذلك وفي رساله عن وصيه صوره وضح ذلك توضيحا جليا أقرأ لكم عبارة لهمية قال رحمه الله أفضل الأعمال بعد الفرائض ذكر الله وقال لهم منازمة الأذكار المأثورة إلا قال وكل ما, يعني تكل وكل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يطرب إلى الله من تعلم علمه وتعليمه وأمر معروف الآن منك فهو ذكر. يعني فيقولك العلم هو ذكر كما سمعنا الآن والعمل بالعلم هو ذكر الله تعالى والتواصل بالحق والتواصل بالصبر الأم معرفة عن ملكة كل ذلك يعديش ذكر الله تعالى هذا ذكره رحمه الله في رسالته مسمى النصرية الصغرى في المجلب العاشر صفحة 60 و 600 طيب صدش وقد تنازع أهل الكلام في حصول العلم في القلب عقب النظر في الدليل فقال بعضهم ذلك, ذلك على سبيل التولد وقال المنكرون للتولد بل ذلك بفعل الله تعالى والنظر إما متضمن للعلم وإما موجب له وهذا ينصر الممتسبون بالسنة من المتكلمين ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك الشابعي وأحمد وغيرهم وقالت المتفلسفة بل ذلك يحصل بطريق الفيض من العقل الفعال عند استعداد النسج قبول الفيض وقد يزعمون أن العقل الفعال هو جبريل أما قول قائلين أن ذلك بفعل الله فهو صحيح بناء على أن الله هو معلم كل معل... علم وخالق كل شيء لكن هذا كلام مجمل ليس فيه بيان لنفس السبب الخاص وأما قول القائلين بالتولد فبعضه حق وبعضه باطل فإن كان دعواهم أن العلم المتولد هو حاصل بمجرد قدرة العبد فذلك باطل قطع ولكن هو حاصل بأمرين قدرة العبد والسبب الآخر فالقوة التي في السهم والقبول الذي في المحل ولا ريب أن النظر هو بسبب ولكن الشأن فيما, يتم فيما به يتم حصول العلم وأما زعم المتفلسفة في أنه, أنه بالعقل الفعال فمن الخرافات التي لا دليل عليها وأبطل من ذلك زعمهم أن ذلك هو جبريل وزعمهم أن كل ما يحصل في عالم العناصر من الصور الجسمانية وكمالاتها فهو من فيضه وبسببه فهو من أبطل الباطل ولكن إضافتهم ذلك إلى أمور روحانية صفيح في الجملة فإن الله سبحانه وتعالى يدبر أمر السماوات والأرض بملائكته التي هي السفراء في أمره ولفظ الملك يدل على ذلك وبذلك أخبرت الأنبياء وقد شهد الكتاب والسنة من ذلك بما لا يستثى هذا الموضوع لذكره كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ملائكة تخليق الجنين وغيره وأما تخصيص روح واحد, واحد متصل بفلك القمر يكون هو رب هذا العالم فهذا باطل وليس هذا موضوع استقصاء ذلك ولكن لا بد أن يعلم أن المبدأ في شعور النفس وحركاتها هم الملائكة, الملائكة أو الشياطين الملك يلقي التصديق بالحق والأمر بالخير والشيطان يلقي التكذيب بالحق والأمر بالشر والتصديق والتكذيب مقرونان بنظر الإنسان كما أن الأمر والنهي مقرونان بإرادته فإذا كان النظر في دليل هاد كالقرآن وسلم من معارضات الشيطان فضمن ذلك النظر العلم والهدى ولهذا أمر العبد بالاستعادة من الشيطان الضجيم عند القراءة وإذا كان النظر في دليل مضل والناظر يعتقد صحته بأن تكون مقدماته أو إحداؤهما متضمنة للباطل أو تكون المقدمات صحيحة لكن التأليف ليس دون مستقيم فإنه يصير في القلب بذلك أتقاد فاسد وهو غالب شبهات أهل الباطل المخالفين للكتاب والسنة من المتفلسفة والمتكلمين ونحوهم فإذا كان الناظر لابد له من منظور فيه والنظر في نفس المتصورة المقلوب حكمه لا يفيد علما فربما خطر له بسبب ذلك النظر وأنواع من الشبهات يحسبه يحسبها أدلة لفرق تعطش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة بتصديق ذلك التصور طيب عفما هنا أشار المؤلف لنزاعا في مسألة حصول العلم في القلب عقب النظر في الدليل المسألة قضية أن النظر هو سبب للعلم هو سبب في حصول العلم وبعضهم قال أن النظر هو يعني بالنظر يعني يحصل العلم أن هذا من باب التولد من باب التولد والمقصود بالتولد أن هذا يعني مثل الآن الشخص مثلا مثلا, مثلاً إيش لو إذا الشخص أكل تلقائيا إيش أنه سيشبع إذا شرب تلقائيا سيكون إيش يحصل له أري هذه يسمونه مسألة التولد وتكثر في كتب المحتزلة مثل ما تكثر كلمة الكسب عند عند الأشاعرة وقال المنكرون للتولد بعض الذين أنكروا التولد هم ممن يعني عندهم نفس الجبر او التمشعر قال, قال بل, بل ذلك بفعل الله تعالى والنظر إما متضمن العلم وإما موجب الله قالوا هذا ينصرهم ان تنسبوا للسنة المتكلمين لهم الأشاعرة طبعا هناك من يعني مثل ما ذكر الشيخ الحيمر في الاستطاعه الكونية والشرعية فذكر مثلا البعض استغرب يقول كيف قال هنا المنتسب للسنه نعم فقد تجد بعض المنتسبين للسنه عندهم عندهم شيء من الموافقه للاشاعره في في في في في كلام في القدر مر بنا في كلام الشيخ في في شرح الطحاويه وانت طرقتوه لما ذكر الاستطاعه الكونيه القدريه التي بمعنى التوفيق هذه التي يعني أقر بها الأشاعرة وجملة من المنتسبين لأهل السنة يقرون بهذه فقط والمعتذر يقرون بالاستضاعة الشرعية أما السنة المحظى المحققون فيقرون بهما معه يقرون بالاستضاعة الشرعية اللي هي مناطق التكليف ويقرون بالاستضاعة الكونية التي هي التوفيق الذي يكون بيد الله تعالى وحده من الشريكنا مذكر آه... عندك مقالات المتفلسفة يعني مقاة المتفلسفة واضحة ضلالها قال عندك هنا لما قالوا إن ذلك بفعل الله قال الشيخ صحيح بلاد عن الله تعالى هو معلم كل علم قال الشيخ لكن هذا كلام مجمل ليس له بيان لنفس السبب نعم اللحظوا الآن هم لكم أسباب هذا موطن الخلل فتشعر أن أصحاب هذا القول الذين قالوا بإنكار التولد وقالوا أن النظر سبو العلم وأن هذا بفعل الله تعالى هم يعني حطلوا الأسباب قال ليس فيه بيال نفس السبب الخاص هذا موطن خلل عندهم أما القائلون بالتولد نفس الكلام يعني عندهم حق وباطل كما أيضا الذين قالوا بفعل الله عندهم حق لما يقولون هذا خلقهم الله خلق كل شيء وباطل لما ينكرون السبب هنا القائلون بالتولد كان بعض حق بعض بعضهم قال فإن كان دعواهم أن العلم المتولد حاصل بمجرد قدرة العبد باطل يكون هذا العلم سببه قدرة العبد يجعلون السبب يستقل بنفسه في حصول مطلوب هذا باطل والشيخ رحمه الله اعتنى من خلال أدلة الشرعية القرآنية النبوية أن السبب لا يستقل لا يستقل السبب بنفسه في حصول مطلوب فالسكين لما نقول هسام القطع فالنسكي لا, لا لا تستقل بالقطع بل كما هو معلوم كما يعني كما واضح وبيل أن السكي لابد أن تكون حادة أو بد من اليد التي تقبضها ولابد أن يكون المحل قابلا وهكذا النار ساب الإحراق فالنار ساب الإحراق لكن أيضا نفس التقرير لابد من اجتماع الشروط في الموانع كما بيّن الشيخ في عمر بنا في تدورية النار لا بد يكون المحل قابلا فإذا وجد مانع كما ذكر الشيخ الكروتي المريه يعني قد تطلع بعض الاجسام بما يمنع وصول النار إليها قد مثلا بعض ما ذكر السمندل ونحو ذلك طائر السمندل غير ما ما النار او ما تضره المقصود ان هذا امر لا يصح نفس الكلام في الاشب الشرعيه فالدعاء سوف الحصول المطلوب لكن لا بد ماذا لا بد يشرح شروط انتزاع ايش المال في قاعده ان كل سبب لا بد من شريك يكون معه ولا من انتزاع ايش ضده فهؤلاء القوم جعل السيرف يستقل بنفسه في حصول المطلوب قال عندك ولكنه حاصل بامره نعم لاحظ ما تجد شيء في هذه الدنيا من الاسباب الا ولا برث من الله فعلا فانت الان السبب يعني في ايجاد ان هذا يعني من يعني زواج الام تاريخه ديته ومن كل شيء خلقنا زوجين هنا لا يستقل بخصوص الذريه كذلك الرجل لا يستقل والمراه كذلك يعني ولهذا قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين هنا الذي يستقل بالفعل هو هو ربنا سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له ولكن حاصب يمرين قدرة العبد والسهم الأخر قال كالقول الذي في, في السهم والقبول الذي في, في المحل فإذا نخلص من هذا أن السبب لا يستقل بنفسه حصل مطلوب مطلوب خلاف لما قاله أصحاب التولد هذا الكلام يعني الشيخ وضحه رحمه الله في, في الدر وفي غيره لما ذكر قال ما يحصل بالقلب من العلم وإن كان بكسب العبد ونظره وإستماعه وإستدلاله فإن الله هو الذي أثبت ذلك العلم في قلبه وهو حاصل بفضله سبحانه لحظة كنت كسع في طلب علم هذا نعم سعي وافتساب وتحصيل لكن يبقى الأمر الآخر أنه هو لما قال أن الله هو الذي أثبت ذلك العلم في قلبه وهو حاصل بفضله سبحانه والقدرية النفاة الذي قال بالتولد لا يجعلونه فعل الله يقول إنسان يخلق عن نفسه والقدرية لا يجعلونهم فعل الله بل يقولونه متولد عن نظره كتولد الشبع عن الأكل يعني ما فيش اسم فضل الله المعتذر ما عندهم صلى الله عليه وسلم عندهم الغرور ولذا قال أبو سليمان الداراني قال إنما يعجب بعلمه القدرية يعني القدرية يعني يرى هو الذي يستقل بفعل نفسه فإذا طلب العلم هو هو الذي اوجد ذلك واذا فعل من الاقتاعات هو هنا ما في شيء اسمه فضل الله تعالى ولا في شيء اسمه هداية التوفيق عند هؤلاء المعتزله ضد الله قال القدريه لا يجعلون العبد الذي يقولون هو متولد عن نظره كتولد الشبع للاكل فيجعلونه متولده عن السبب المباشر من فعل العبد فقط ثم ذكر الذين عارضوهم الذين لم يجعل العبد ادا طبعا من الذين الجبرية او منهم الشاعرة فلم يجعل العبد أثرا لا. طيب ما الوسط الوسط يقول الشيء أن هذه المتولدات يعني يعني كون مثلا حصل العلم أو مثلا سعى وحصل علما قال أن هذه المتولدات حاصلة بسبب فعل الأبد وأسباب أخرى نفس الكلام اللي عندك هنا ليس السبب هو تحصيل الأدم نعم التحصيل سبب لكن يبقى أيش أيضا فضل الله وتوفيقه وإنه كم من, من يطلب علم ويحصل ولا يجني شيئا بالصدر العالية قال والوسط أن هذه المتولدات حاصلة بسبب فعل عبد وبأسباب لخرى ويتابوا عن المتولدات يعني هذا الشيء الذي تولد عن فعله يتابوا عليها لاحظت ذلك الشيخ عجيب يتدر بآية لما ذكرت على الذين يجاعدون في سبيل قال تعالى ذلك بأنه لا يصيبهم ضمع ولا نصب ولا مخوصة في سبيل الله ولا يطعون مغطئا غير كنفار ولا ينالون من عدو الليل إلا كتب لهم به عمل صالح قال الشيخ فهذه الأمور من المتولدة كالعطش والتعب هم المتولدات فهم لحظوا الآن يثابون عليه على ما تولد عليه فعله من الضمى والنصب هكذا في الدرع تاسع وين قرره رحمه الله في جامعه المسائل في 744 اما الثلاثه يعني كما بين الشيخ الكلام ومن من خرافت لما يقول يقولون إن أن, أن, ان ان ذلك من العقل الفعال هذه كما قال شيخرافته الدليل عليها واخذ من ذلك لان هم يسمونه جبريل عليه السلام يسمونه العقل الفعال او يسمونه العقل العاشر هذه كلها زندقه وكفر وهذه الزندقه المصيبه التي عند الفلاسفه يعني وقع فيها بعض يعني بعض اهل العلم ومنهم الغزالي ابو حامد الغزالي ما انه ينكر على فلاسفه ويرد ان لكنه هو تجد في نفس الوقت من اضطراب هن يعني يعني يوافقهم في هذا تجد كما يقول الشيخ في مشكاه كتابه مشكاه الانوار يعني يفسر مثلا قصة إبراهيم عليه السلام في قصة أنه لما نظر الكوكب والقمر والشمس يعني يجعل الكوكب والقمر والشمس يعني يجعل هي, هي العقول على طريقة هي الفلاسفة في تفسيرهم الصابي و لهذا الشيخ الإسلام يقول أن قول الفلاسفة في الملائكة لما يقولها عقول أشنع من قول مشكلة العرب فهم يقولون ملائكة عقول بل يقولون أن الرب عقل عن أنه عقل وعاقل معقول كما مر بنا في التدمرية ويجعلون العقل الفعال كما هو عندك الآن اللي هو العقل العاشر هو الذي يبدع او يخلق ما تحت فنك القمر يعني هم يقولون, يعني احنا يقولون والله نحمد الله تعالى نحمد الإسلام فهم يقولون فالعقل الأول يعني فاض منه العقل الثاني وهكذا حتى يصل لأين والواحد لا يصدر عنه إلا واحد حتى يصلوا للعقل العاشر العقل العاشر هو يبدو لك مبدأ كثرة فكل الكثرة جاءت من إيش؟ من العقل العاشر أو يسمونها العقل الفعال هو الذي أوجد ما, ما تحت القمر هذا بعض كلام الشيخ عن الفرود المنطقيين وفي السبعينية التسع وسبعين ومائتين وفي المنهاج الأول تسع وعشرين ومائتين وملاحظوا يسمون الملائكة حقول ولاحظ الآن ما هي قضية تسميح حقول فقط لا هو يقولك أن هذه الملائكة أن هذه الحقول قديمة لم تزل مع الله اللي هو قال بقدم إيش العالم فيجعلون الملائكة حقولا يعني مجردات ماهدوات ويجعلونها حقولا وأيضا إيش يجعلون إيش ملازمة الله تعالى قديمة نكاقيدة من رب وهذا من التناقض لأنهم الآن يقولون هذه الحقول متولدة عن الله تعالوا عن ذلك فهم يقولون متولد عن الله ثم يقولون أنه إيش؟ لم تزل معه مثل كلام في العالم يقولون أن العالم متولد عن الله تولد المعلوم عن العلة ثم يقولون أنه قديم هذه بعض ذندقة القوم ذكر الشيخ غيري موطن بقية أن يقال هنا في لفظ الملك لما قال فإن الله على وتعالى يدبر أمر السلواتين قال ونفض الملك يدل على ذلك نعم نفض الملك يعني يدل على الإرسال كما ذكر الشيخ مواطن فكون يعني الملك قد أرسل فعنده هذا التدبير بإذن الله تعالى ولهذا يقول بالقيم فكل حركة في العالم هي ناشئة عنيش عن الملائكة لما يقول ناشئة عن الملائكة لأنه تعالى أمرهم بذلك قال تعالى لا يسبحون الليلة والنهارة لا يفترون أي نعم. لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون فكلمة الملك كما قال الشيخ يدل على ذلك من جهة أن الملك هو الرسول ولهذا الشيخ يقول نفظ الملك يتضمن معنى الرسالة وأصل الكلمة أصلها مألك أصلها مألك لكن خففت للاستعمال مألك على ذلك مفعل والالوق هي هي الرساله كما قال في المتاع 17 27 و500 هنا لما قال فاذا كان النظر في دليل هاد كالقران نعم فعندك الان كما قال امام احمد قال الاصول الاسلامي اربعه عندك دال الذي هو دل الخلق خلصت عاله فالدال هو الله والدليل كما سمعنا هو القرآن والمبلغ أو المبين حظا هم الرسل عليه السلام والمستدل هم أهل العلم هكذا قال الإمام أحمد لما قال أصول الإسلام أربعة دال الله ودليل وهو القرآن ومبين وهو الرسول ومستدل وهو أهل العلم وجاء في المنهاد وأيضاً جاء في النبوات الجزء الأول 48 ومئتين قال فإذا كان النظر في دليل هادم كالقرآن وسلم من معارضات الشيطان تضمن ذلك النظر العلم الهدى إذا حصل النظر في القرآن وهو القوة العلمية يحصل إيش الاحتداء يعني تتحقق القوة إيش العملية لكن كما يقول قد يعني احيانا ترد موانع من وساوس الشيطان وشغوقه او محرض الشيطان فحصل لا يتحقق الاهتداء وينوجد النظر تصل عندك هنا او تكون المقدمات صحيحه لكن التاليف ليس بالمستقيم التاليف الواشي النتيجه وينو يصير في القلب ذلك اعتقاد فاسد هو شبهات اهل الباطل يعني هنا هنا لما غالب ابن الغالب الشبهات كما تعرف ليست باطل المحض قد تجد عنده مقدمه صحيحه لكن التاليف او النظريه تكون فاسده او غالطه فغالب شبهات القوم لا تنفك عن الحق وهم ما سموا يعني او سموها شبهه لان إن إن هي المارخد الملبس الذي يشتهي هي الحق بالواطن وبقي المشير ماذا نحن في هذا الزمن زمن الشكوك والشبوهات والاشراطات المشير الى ما ذكره الشيخ رحمه الله يعني ان الشبهات يعني لا نفك من الشخص فهم بقي التوسط في هذا الباب كغير الامور فهناك من, الناس من إذا عرضت له شبهه او وسواس اتهم دينهم وربما قال اني كفرت ويعني اتهم نفسه بالنفاق هذا إفراط ويقابل هذا أن البعض لما ترد عليه الشبهة أو نشواس تجده يتفكر فيها ويسترسل معها يزاد حيارات وشك وربما انحرف وانتكس لسالة العاشق الواجب التوسط في هذا الباب الشبهات يعني تعرض للشخص بالوساوس سواء من شياطين الانس او من شياطين الجن والوساوس كما تعرب عرب الصحابه وشكى الصحابه ذلك صلى وقالوا يجد احدنا في في في في نفسه لان يخره من السماء احد اليه يتحدث به قال صلى الله عليه قال ذلك صريح الايمان او قال ذلك محضر الايمان الحمد لله الذي رد كيده والوسوسه فهنا كل اذا تأتيها لمساوس أو تلك الشكوك ويكرهها ولا يتحدث بها ولا يسترسل معها هذا هو محظور الايمان في هذا المحظ انا هذه الوساوس ومقتها والمتعين في في مثل هذه الوساوس الكف عنها لا لا تسترسل معها وايضا المتعي كذلك الاستعاده بالله واللجوء الى الله سبحانه وتعالى فلا حول ولا قوه الا بالله هذا الامر الاخر كما نبه الشيخ في كتاب الايمان ان يعني الجملة من من يقبل على العلم ويقبل على الاستقامة والصلاح تأتيه للمساوز الشكوك والشبهات وقد لا تأتيه لما كان غير ذلك فتجد أن الأصحاب الهجور وأشباههم ما تجد عندهم فهذه الشهوات أغرقتهم لا صار عندهم مجال لهذه لا لا لا لا لا الشبهات أما العبد إذا أقبل على الله تعالى بالعلم والعمل فالشيطان يحرص على إيذائه بتلك الوساوس ولهذا تجد الشخص الآن إذا أقبل على صلاته تأتي من الخواطر ما لا يأتيش قبل الصلاة وربما تصبح صلاة كلها خواطر خواطر وافكار وما تنتهي مع السلام كما هو واقع ولهذا قال الشيخ رحمه الله أن أهل العلم وطلامة ترد عليهم من الشبات ما لا ترد على العب فكلام الشيخ رحمه الله متين وفيها يعني هذا العدل والتغسط إذا هذا الأمر الذي يعني ابتلي به الكثير كلام رحم الله هذا في كله في كتاب الإيمان صفحة 68 أو 200 طيب أتفضل وأما النظر المفيد للعلم فهو ما كان في دليل هادي والدليل الهادي على العموم والإطلاق هو كتاب الله والسنة نبيه فإن الذي جاء فيه الشريعة بالنوعين نظر هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدى وهو بذكر الله وما نزل من الحق طيب فإذا النظر والاحتبار في الأدلة المطلقة من غير تحيين مطلوب فذلك النظر في كتاب الله وتدبره كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبى رضوانه سبول السلام واصلجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه من الصراط المستقيم قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنما تتهي الى صراط المستقيم صراط الله الذي لا هما للسماوات وما في الارض الا إلى الله تصير الامور وانما النظر في مسألة المعينات والقضيه المعينه التي طلب بحكمها والتصديق بالحق فيها والعبد لا يعرف ما يدله على هذا او هذا فمجرد هذا النظر هذا النظر لا يفيد بل قد يقع له تصديقات يحسبها حقا وهي باطل وذلك من القاء الشيطان وقد يقع له تصديقات تكون حقا وذلك من القاء الملك وكذلك الى كان النظر في الدليل الهادي وهو القرآن فقد يضع الكلمه مواضعها ويفهم مقصود الدليل فيحتجي بالقران وقد لا يفهمه أو يحرث الكلمه عن مواضعها يضل به ويكون ذلك من الشيطان كما قال تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره وقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين وقال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وقال قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أما وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة المتقين فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال قد يراه وقد لا يراه لعشين في بصره وكذلك أعمى القلب وأما في المسألة فهذا يحتاج إلى شيئين إلى أن يلطر بالذليل الهادي وإلى أن يختدي به وينتفع فأمره الشرع بما يوجب أن ينزل على قلبه من ينزل على قلبه الأسباب الهادية ويصرب عنه الأسباب المعوقة وهو ذكر الله تعالى والغفلة عنه فإن الشيطان وسوس الحناس فإذا ذكر العبد ربه خنس وإذا غفل عن ذكر الله وسوس وذكر الله يعطي الإيمان وهو أصل للإيمان والله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه وهو معلم كل علم وواحبه فكما أن نفسه أصل لكل شيء موجود فذكره والعلم به أصل لكل علم وذكره في القلب القرآن يعطي العلم المفصل يزيد الإيمان كما قال جلد بن عبد الله البجل وغيره من الصحابة فألمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمان اليذا كان أبو ما أنزل الله على نبيه يقرأ باسم ربك الذي خلق فأمره أن يقرأ باسم الله فتضمن هذا الأمر بذكر الله وما نزل من الحق وقال باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فذكر سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان الموجودة عموما وخصوصا وهو الإنسان وأنه معلم للعلم عموما وخصوصا للإنسان وذكر التعليم بالقلم الذي هو آخر المراتب ليستلزم تعليم القول وتعليم العلم الذي في القلب وحقيقة الأمر أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى طالب سائل فبذكر الله والاكتقال إليه يهديه, يهديه الله ويدله, ويدله كما قال يا عبادي كلكم ضالوا إلا من هديته استهدوني أهدكم وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبريل وميكائل وإصرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاو إلى صراط المستقيم طيب هنا لما قال رحمه الله وقال أما النظر المفيد عن فهما كان فيه في دليل هادئ والدليل الهادي على مطلقه كتاب الله إذن من كلام الشيخ هنا وله كلامه أيضا في النبوات أن الشيخ رحمه الله لما يأتي مسألة النظر أن النظر يعني كما يعبر الشيخ بطريقته التأصيلية التفعيلية النظر نفضن فيه إجمال فقد يراد النظر النظر البدهي المعروف عند المتكلمين وقد يراد به النظر الشرعي في الرجاع الى الادله وقد يراد به كما عبر الشيخ مطلق, مطلق النظر دون ان يكون مذموما او يكون يكون مقبولا نفس الكلام يقول في الاراده اللي عند الاراده اللي عند فقد تكون إرادة شرعيه كل شان يريد ما يريد الله يحب ما يحب الله هذا مطلوب ومشروع الا اما كونها ليست الاراده الشرعيه كان يريد أن يسقط إرادته بالكلية كما يقول مثلا بعضهم أريد أو لا أريد أو يريد خلاف شرح الله فلا هذا مدمون فالمقصود أن هذا تأتينا قاعدة في منهجية التعامل مع هذه الألفاظ التي لا احتمال ولا اشتباه أن نفصل يقول الشيء رحمه الله هؤلاء بنوا دينهم على النظر لهم المتكلمة وصفية بنوا على الإرادة قالوا كلاهما نفضوا مجمل اللي هما يشأل إرادة والنظر قالوا الحق هو النظر الشرعي نعم النظر الشرعي يعني لما تأتي النظر الشرعي مثلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللؤلية والوحدة هذا نظر شرعي تتفكر في هذه الآيات كما أمر نبي سلم أولم ينظروا ملكوت السماوات أرض هذا نظر شرعي سينكر الشيخ أثر تفكروا في ألاء الله أو في مخلوقات الله من لاثام في ورده علم عباس سيركم المؤلف عدا خلي شاء الله هذا نظر شرعي اما النظر الكلامي الذي الان اذا اطلق النظر ينصف اليه هذا يعني تجد مذموم وباطل لانه بما فيه من ايش مخالفه الحق والدليل قال الحق النظر الشرعي فيما بعث الله برسوله من الايات والاراده الشرعيه هي اراده ما امر الله تعالى به قال الشيخ ولما ظهرت البدع صار اسم النظر والإرادة يطلق على الشرعي ويطلق أيضا على البدعي وعلى مطلق النظر والإرادة هكذا في النبوات الأول 90 و 200 طيب انتهينا من الكلام في قضية هناك ثمت نظر مشروع نظر ممنون قال رحمه الله فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال قد يراه وقد لا يراه فقد الشخص ينظر في القرآن ويتأمن او ينظر النظر الشارع لكن يجد مهنة مثل ما قال الآن تجد مثلا عندك الآن الهلال واضح وبين وما ذلك قد تجد أيش لا يراه فكذا أيضا قد يكون الشخص ينظر في القرآن لاتعنده مهنة حمى القلب ونحو ذلك لاحظ المؤلف يعني هو يذكر النظر وينكر ايضا الذكر النظر اللي هو ايش القوه العلميه والذكر انه القوه العملية. الذكر الذي تجد ان العباد عليه سلام والنظر الذي تجد ايش لا من من هذا النظر الشرعي ولا بد منها من هذا الذكر هذا النظر الذي هو نوع من البرهان العقلي الذكر الذي هو حال ووجه ولهذا قال عنا وذكر الله يعطي الإيمان وهو أصل الإيمان نعم هو أصل الإيمان إذا قال الله سبح grateful ورب كل شيء ومليكم قال فذكره والعلم به أصل لكل علم ذكر الله والعلم به أصل لكل علم هذا ذكر هو العملية والعلم هو قوى الأم طبعا أصل لكل علم أصل لكل علم المقصود فالعلم المقصود هو العلم النافع قال والقرآن يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان ذكر أن أثر جندب, جندب قال وغير مصحاب ذكر للشيخ موطن أنه جاء عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه, عنه. أنهم قالوا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن أزدنا إيمانا وهم يقول هذا الأثر أخرجه بماجه وقال البصيري في زوائده 2 دصائر هذا الأثر طبعا فيه جانب آخر أنهم جمعوا بين العلم والعمل وأيضا الفهم ولهذا الشيخ رحمه الله احتج بهذا الأثر في جواب الاعتراضات المصرية او الجزء من الجو... الطبع آخرا وقال أن الصحابة أخذوا أنفاض القرآن ومعانيه وأنهم كانوا يتعلمون الإيمان وهو المعاني التي نزل بها القرآن المعاني التي نزل بها القرآن أما ما ذكره المؤلف عن سورة يقرأ باسم ربك الذي خلق فأمرهم يقرأ باسم الله فتضمن هذا الأمر بذكر الله لاحظ القراءة بالصدقاء يقولها هي النظر صح لا أو العلم وذكر الله أنه هو العمل ذكر الله أنه هو العمل لاحظ كيف لا لا لا ما عند الشيخ منها لا لا لا لا الفهم والعلوم رحمة الله عليه Allah Šehadu an la ilaha illallah Ashhadu an la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 للنظر بالنسبة للتنبيه يعني أنتم تعرفون أن السلف يذمون المتكلمة لما قالوا بأن أول واجب النظر لكن الذين هم أن تعرف أن النظر الذي ذمه السلف إنما ذموه من جهة ما يشتمل عليه من باطل ولم يذم النظر بإطلاق نفس كلامه في علم الكلام السلف لم يذم علم الكلام لم يجرد بمصطلح يعني حادث لا لانه ايش يشتمل على على أنواع من البطلان والضلال وهذا الشيخ رحمه الله قال في الدر ان الله تعالى لم يامر بالنظر يعني الجميع كما في ايه الامران ان في خلق السماوات والارض نعم فالمقصود ان موجب المخالفه يعني مخالفتنا لهؤلاء من جهه انهم جعله واجبا هذا كباطل او واجب التوحيد بل يكون أول ما تدعوه إن الله والثاني أن النظر الذي عندهم هو نظر فاسد في باطل فيه ظلال كما هو يعني بسطه الشيخ رحمه الله في غير موطن هنا في سورة أقرأ باسم ربك الذي خلق من الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله في تفسيرها في موطن هنا قال تعالى خلق الإنسان من علق هنا طبعا خلق الإنسان لا يقول فيه آدم باعتبارا آدم خلقه من طين السراب وخلقه سبحانه على يديه طالما يدخل فيه ادم قال لماذا قال ان هذا خلق آدم يعني بيد الله وان خلق من تراب هذا لا يعلم الا بيش الا بالوحي أما كل انسان خلق من علق هذا هذا امر واضح يبين اذا كذلك كل انسان اصله من هذا العلق قال فإن المقصوده بيان الدليل على الخالق والاستدلال بمقدمات يعلم يعلمها المستدل كان عندك منافي نرجع الكلام مؤلف قال فذكر سبحانه ان خلق اكرم الاعيان يعني هذا الكلام اللي قتاه بالاخير هو اشاره منه رحمه الله الى ايش ما يسمى بكم في الاشاره الطحاويه في مثل كلام الالهي وهي مسألة مراتب الوجود مراتب الوجود الأربع هذه الآيات الكريمة ذكرت هذه المراتب فهنا عندك لما قال وأنه المعلم للعلم عموماً وخصص الجسال وذكر التعليم بالقلم الذي هو آخر مراتب التعليم بالقلم الذي هو الوجود إيش عند الوجود. الوجود الوجود الذهني والعلمي والوجود العيني والوجود اللساني انهم والوجود الرسمي او يسمونه ايش الوجود البنائي ايوه الخط هنا فهنا لما قال وذكر التعليم بالقلم اللي هو ايش نسميه ايش مرتبه ايش الاولى ايش نعم اي الرسم الرسم او الوجود الذي يكتب ويخط قال يستلزم تعليم القول وتعليم العلم الذي في القلب اللي الوجود ايش ألاحظ الآن الآيات انتظمت المرات الوجود الأربعة وجود الأعيان قال له هذا الإنسان وجود الأذهان قال له وجود العلمي وجود اللسان هذه ذكر الشيء رحمه الله في تفسير سورة تقرأ في الفتاوى السادس عشر أربعة ستين ومئتين رحمه الله أن العبد مفتقن إلى ما يسأله من العلم والهدى طالب سائل فبذكر الله يفتغل هذا رحمه الله كثيرا ما يعتني به المسألة كثيرا رحمة الله عليه ولا يدل أنه فعلا إمام رباني فالعالم الرباني وطالب العلم المخبت يعني كلما أقبل العلم كلما شعر يعني بأنه أحوج ما يكون إلى هداية الله سبحانه وتعالى فالذي ينظر في تقرات الشيخ سواء في تطبيقاته او في تقريراته يعني تجد الرسائل الرسائل يعني يبداها واختمها وفي ثناياها يعني تجد عباره مش ولصر على اي هدانا صراط مستقيم صراط الذين انعم عليه تجد التأكيد على هذا المعنى ومنظر مثل كلام عن قوله تعالى هدنا الصراط المستقيم وتعقيب عن المفسرين الذين دي قال هدنا يعني ثبتنا او او زدنا قال لا العبد محتاج هدايه في كل لحظه ان العبد محتاج الهدايه في كل لحظه فتجد الشخص يعني ما يجهله أكثر مما يعلمه وما قد يعلمه لا عمل به ولو عمل به لما استمر فالعب مفتقر إلى هداية نتعال في كل لحظة من لحظات حياته وهذا ما جاء هذا الدعاء هكذا يعني دين الصراط المستقيم يعني نقرأه على أقل حوال سبعة عشرة مرة فنحن بحاجة خاصة في هذا الزمن الشبهات وزمن الصوارف والعوارض كم نحتاج ليش إلى هذا الدعاء العظيم دعاء الفاتئة دين الصراط المستقيم أدم. والأمر الثاني إذا كان الشيخ أؤكد عليه في, في, في غير موطن أن هذه الهداة هي قضل محظم الله وسبقاً ذكرنا ما ذكر الشيخ رحمه الله في الدار يعني قد تجد الشخص يعني من أبلد الناس ليس ذكياً ولا خطناً ولا يعني من الموهوبين كما يقولون وتجد أن الله فتح عليه وهداه وبصره وقد تجد شخص من ذكاء العالم وتجد سعاعه في غاية ولهذا قال الشيخ رحم الله في آخر الحموية كما تذكرون لما قال عن المتكلمين الذين هم من أذكياء العالم قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء وعلى الخلافة العبارة قال أوتوا علوماً ولم يؤتوا فهوماً وأوتوا سمعاً وأبصاراً وأفيدة فما أغنى عنه سمعهم ولا أبصارهم ولا أفيدتهم فلم يقول الشيخ أنك تجد الشخص من أبلد الناس ويعني يعني تجد أن أنا فتح عليه ما عنده اشتباه وعنده برض يقين وتجد شخص من الأذكياء اللا اللا اللا اللا ومع ذلك تجده يعني في غاية الضلال ولهذا قال الشيخ بعدها قال فلا حول ولا قوة المسألة كلها يشك اعتماد وتوكل على الله ونجأ إليه سبحانه وتعالى وحده ولا شريك طيب فضلها ومما يوضح ذلك أن الطالب العلم بالنظر والاستدلال والتفكر والتدبر لا يحصل له ذلك إلا منظر بدليل يفيده العلم بالمدلول عليه ومتى كان العلم مستفاداً بالنظر فلابد أن يكون عند النظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى نظر فيكون ذلك المعلوم اصلا وسبباً للتفكر الذي يطلب به معلوما آخر يطلب به معلوم آخر لهذا كان الذكر متعلقا بالله لأنه سبحانه هو الحق المعلوم وكان التفكر في مخلوقاته كما قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعوده على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قد لا الآثار تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا في الخالق لأن التذكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس وذلك يكون في الأمور المتشابهه وهي المخلوقات وأن الخالق جل جلاله سبحانه وتعالى فليس له شبيه ولا نظير فالتفكر الذي مبنىه على القياس ممتنع في حقه وإنما هو معلوم بالكفرة فيذكره العبد وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكر والتقدير آني من العلم به نفس نفس نفسه فإنه الذي لا تذكر فيه فأما العلم بمعاني ما أخبر به ولحو ذلك فيدخل فيها التفكير والتقدير كما جاء به الكتاب والسنة ولهذا كان كثير من أرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة الذكر ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق وهذا حسن إذا ضموا إليه تدبر القرآن والسنة واتباع ذلك وكثير من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكر والنظر ويجعلون ذلك هو الطريق إلى معرفة الحق والنظر صحيح إذا كان في حق ودليل كما تقدم فكل من الطريقين فيها حق لكن يحتاج إلى الحق الذي في الأخرى ويجب تنزيه كل منهما عما دخل فيها من الباطل وذلك كله باتباع ما جاء به الموصلون وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضوع بينا قروط أهل العبادة والرياضة والذكر وطريق أهل الكلام والنظر والاستدام وما في كل منهما من مقبول ومردود وبينا ما جاءت به فسالة في من الطريق الكاملة الجامعة لكل حق وليس هذا الموضوع بصد ذلك وإنما المقصود هنا أن الإنسان محس بأنه عالم, عالم يجد ذلك ويعرفه بغير واسطة أحد كما يحس بغير ذلك وحصول العلم في قلب كحصول الطعام في الجسم فالجسم يحس بالطعام والشراب وكذلك القلوب تحس بما يتمزل إليها من العلوم التي هي الطعام والشراب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل آدم يحب أن تؤتى معدبته ما معدبة الله رحية القرآن كما قال تعالى أمزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل الزبد الرابع وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصحاب أرضا وكانت منها طائفة من قبلة الماء فعن باتت الكلاء والعشوة كثير وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقع الناس وزرعوا وكانت منها طائفة إنما هي قيان لا تلسكوا معهم ولا تنبتوا كلاء فذلك مثل منفقها فقها في دين الله ونفعه بما بأثني الله به من الهدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ورسلت به فضرب مثل الهدى والعلم الذي ينزل على القلوب بالماء الذي ينزل على الأرض طيب هنا لما قال وما يوضح ذلك أن الطالب العلم بالنظر والتفكير لا حسن ذلك أن لم ينظر في دليل من فيده العلم نعم فهو فلابد من هذا النظر وهذا التفكر لكن الشيخ أيضا في مواطن بيّن أن من العلوم والمعارف ما يكون ما يكون ضروريا في حق الفطر السليمة لا يحتاج إلى نظر لكن قضية أن هذا يعني هذه المعارفة ضرورية او أنها نظرية ضروري يعني ما يحتاج إلى أعمال فكر او أنها تحتاج إلى أعمال فكر يعني كما يقول هذا أمر نسبي هذا لما تأتي إلى النظر من جهة جنسه لكن ما جاء به الرسل عليه السلام هو حق لا يختلف باختلاف عقائد الناس هذه مسألة مهمة لأنك الآن تجد بعض الذين في قلوبهم مرض سواء مرض النفاق كما عند الليبراليين او مرض الشرك كما هو عند التنوريين تجي احنا لما تقول قال الله قال رسول الله مذهب السلف كذا يقولوا لا طاف السلف كله تدعي ان الحق عندك وانك تمتلك الحقيقه المطلقه وهؤلاء عندهم فيقول ان الحق ايش يجعله نسبيا اقول لا ما جابه لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق ووثق ما يمكن يكون هذا حق عند قوم ويكون باطلا عند اخر فهو وحي من عند الله تعالى يقول الشيخ رحمه الله بخلاف ما جاء بالرصب إنه حق في نفسه لا يختلف باختلاف عقائد الناس هذا ليس أمر نسبياً كذا في الدرء الثالث صفحة أربعة وثلاثمائة الأثر الذي ذكر تفكر في المخلوق ولا تتفكر في خالق الشيخ أورده في, في, في, في موطنين يعني في, في في بيان تلبس الجامية نقل كلام الأشعر لأن الأشعر يحتج بهذا الأثر الجزئ الاول 22% وفي الدر السادس 520 وذكر الشيخ رحمه الله هذا الاثر خرج الحاكم ابن عبد باس موقوفا والذي خرج الاثر حسنه الالباني في صحيح الجامع تفكروا في في الاله وتفكر المخلوق وتفكر في الخالق يعني المقصود لا تفكروا في الخالق من جهه أن ان يتفكر في كيذيته أما التفكك في معاني اسماء وصفات هذا مطلوب لان هذا من تدبر القران الذي أمر به فالتفكر المنهي عنه هو أن تفكر في في كيفيه ذاته او في او يظن أن ان ان كيفيه صلاح على كذا وكذا او نحو ذلك هذا الذي قال عنه المؤلف رحمه الله أن عظمة الله فوق ما يخطر في البال او يدور في الخيال هو الذي قال عنه الطحاوي رحمه الله لا تدركه الافهام لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام والذي قال حدها ندركه دائما لا تمثل عقول بالتفكير ولا الغلوب للتصوير ليس كمثل شيء والصمع بصير قال لك هنا فالخالق ليس له شبيه ولا نظير فالتذكر للمبنى على القياس المتلع القياس المذموم الذي بيّن الشيخ حمار في مواطن الذي لا من لحق الله له قياس التمثيل وقياسه الشمول فكون الإنسان مثل على بخلقه ليس كمثل شيء ولا يقاس حساب على يعني قياس شمول قياسه لافراد هذا ايضا لا ليس من حق له وانما يستعمل معه او بحق اساله هي قياس ايش قياس ماذا القياس الاولى الذي جاء به القران القياس الاولى الذي جاء به القران وجاءت بالسنه وجاء في اثار السلف في مثل قوله تعالى والله رسول حق ويرضوه هذا قياس اولى اذا كان هؤلاء يرضون المخلوق فالله تعالى حق اولى في قول صلى الله عليه الله حق بالوفاء الى اخره اناحظ المؤلف هنا يؤكد أنه كما انه لا بد من النظر والفكر لا بد من, من الذكر لا يقتصر على الذكر فقط كما هو عند العبادات ولا يقتصر على الفكر والنظر كما هو عند المتكلمين لا بد من الامرين مع وهذا لاحظ الشيخ الاستاذ تعليق جميل لما قال عن عن العبادات انهم يقولون اجعلون الذكر هو باب الوصول الى الحق قال هذا حسن إذا ضموا اليه تدبر القران والعباده يعني يغلب عليهم الزهد في العلم يغلب عليهم البعد عن العلم والفكر ولهذا قال يعني سفيان الثوري قال اعز الاشياء خمسه وذكر منها ايش صوفي ليش فقيه خليك تجي صوفي ورقي يعني هذه يعني تعتبر من النماذج <تصفيق> ولحظوا الآن الذي اقتصروا على النظر المتصوفة النظر عفوا من المتكلمة هذا النظر أورثهم الشك والحيرة النظر وأيضا الذين اقتصروا على الإرادة فقط دون علم أورثهم الشكوح فتجد هؤلاء يترنحون شكل المتكلمة وشطح الصوفية شكل المتكلمة كما بيّل الشيخ رحمه الله شببه عدم التصديق بالحق عدم التصديق بالحق وشطح الصوفية هو شبه ما يقابل ذلك هو التصديق بالباطن التصديق بالباطن هنا ذكر عندك قال حصول علف إل القلب كحصول الطعام في الجسم ذكر عندك الأثر إن كل آدب الآدب اللي هو المضيف فالشخص الذي يقرأ القرآن هذا القرآن العديد هو في ضيافة في ضيافة الله هنا قال ان كل آدب يحب أن تؤتى مأدبة وإن مأدبة الله القرآن الشخص ذكر هذا الأثر في غير موطن فذكر مثلا ما ذكر في هذا قال أن هذا الأثر جاء المسعود مرفوعا وموقوفا ومعناه قال والآدب المضيف والمأدبة هي الضيافة وهما يجعل من الطعام للضيف فبين الأثر أن الله تعالى ضيئف عباده أن الله تعالى ضيف عباده بالكلام الذي أنزله إليه فهو غذاء قلوبهم وقوتهم إذن آآ آآ يعني هذا القرآن هو, هو مأدمة الله كما في الأثر وهو مأدمة لما فيه من غذاء القلوب وحياتها وقال أيضا رحمه الله فصحة القلب بالإيمان تحفظ بالمثل وهو ما يرث القلب من علم النافع وعمل صالح أنت الآن تريد أن تحافظ على صحة هذا الإيمان في قلبك نعم فيكون إيش بالعلم الناعي والصالح فهذه هي الأغنية التي جاءت في أثر مسعود إن كل عادب يحب أن تؤتمدك هكذا في الفتاوى العاشر صفحة 3600 والسابع عشر 27 وخمس بيئة أما النآية الكريمة أنزل من السماء إيمان فقال الشيخ رحمه الله عنها في الدرق قال هذا مثل ضربه الله تعالى فشبه ما ينزل من السماء من العلم والإيمان بالمطر وشبه القلوبة بيش شبه القلوبة بالأودية هكذا في الدرق الخامس سبعة وستين طيب على النقر هذا والله التوفيق وصل الله صلى الله عليه وسلم